يا إخوتي ماذا نقول ام حزنونا جلب البكاء جلب البكاء لي صحبه اهل المحابه والاخاء عاجوا على هدي النبي يرجون رحمه السماء يرجون جنه ربهم يوم القيامه والجزاء يوم رهيب قاتل وبلحظات حق اللقاء ترى وجوها الناعمات ترى وجوها الكالحات ترى وجوه فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم هم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل الدعاء يا ربي انا مذنبون يا ربي انا مشفقون يا ربي انا راغبون في جنات فوق السماء في جنات الخلد التي رفع الرجال لها يا اخوتي ماذا نخو ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه والاخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمه السما